انت اجمل حاجة حصلت لي حياتي عشتها عشت قيد انا كنت ميت قبل منك وقتها وما جيت ردت بديت عمري لي روحك معك فديت عمر الجديد قلبي ما بقاش في مكان لحد غيرك مهما كان مهما ده إشتياق لنيابة عمري حبي فيك مهما اقول فعليك واعي ربنا يا حبيبي خلقنا حزني وببقى طاير من كل لحظة تفوت في عمري قلبي بيحبك زيادة يلفع عيونك مريتي ودنيتي اللي بعيشها عيد احنا ملنش يا حبيبي في الحياة غير بعضنا رب ما يحرمني منك يا حياة قلبي, قلبي بقى جوا دمي وكل همي تكون سعيد ربنا يا حبيبي خلقنا عشان نفضل مع بعض احنا اللي ما بيننا مفيش احساس زيعة جنن ربنا يا حبيبي خلقنا عشان نفضل بعض احنا اللي ما بينا مفيش احساس زي عالم ارض حبك خلاني يا وياك على جنن بعيد